أنا لست ممن قال كان ابي بل قلت للاكوان هانذا ذا عزم واصرار ما قلبي لم يثني قول لذاك وذا هانذا اتتاولا انا ذاحه مدى لا مستحيل يعيقني في الكون لا كم قال لي بعض ستبقى هنا انظر لي طول لن تاجني ما كنت أسمعهم فذاك أنا حر طليق واثق نبني ها أندا ها أندا أروي الحياة سعادة وتفاؤلا دربي من ورود كان شوكا قاسيا طول الطريق انت عذرت أولاقي من يجود حب أهلي قربهم صدق الصديق لست أنسى أنني يوما سعيت فارتقيت كي أغني ها أنذاها أنذا أروي الحياة سعادة وتفاؤلا ها أنذاها أنذا لا مستحيل سعاده و تفاؤلا